والسالم، واتقوا الله الذي تسألون به والارحام، إن الله كان عليكم رحماء. إنما أنتم تقولون: ألا قمذلوا بكم؟ أما في حديث كلام الله تعالى. وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد فما زلنا مع كتاب مع كتاب الجهاد من كتاب بلوغ المرام ما أردته الحافظ عليه رحمة الله من أحاديث متعلقة بأحكام الجهاد وكان آخر حديث ذكرنا شيئا من فوائده وأحكامه وحديث حديث جريح نعادله بجل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين ثم بعده حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية متفق عليه وفي وفي زيادة وش كاتب عنده لا لا بعده ماذا روايتي لستم فيرتم هذا الحديث في حكم من الأحكام المتعلقة أولاً في فضل الجهاد في سبيل الله وأنه من أعظم الأحكام عند الله تبارك وتعالى وأن الجهاد لا ينقطع إلى قيم الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام الجهاد ماض إلى قيام الساعة يعني باق في هذه الأمة أو باق بقاء هذه الأمة لأن الجهاد ما شرع إلا لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. ولما كان الحق دائما وأبدا مواجه مواجه من قبلي أهلي الباطل فلا بد من دفعه ودفعه إنما يكون بهذا الحكم الذي شرعه الله تبارك وتعالى لهذه الأمة بقاء الجهاد فقاء للدين وقد سبق أن علمنا أن من أعظم مقاصد الشريعة حفظ الدين أعظم مقصد من مقاصد الشريعة وهذا يدل على أن للشريعة المقاصد هذه المقاصد وبينها علماؤنا في الاستقراء من نصوص الكتاب والسنة وأجمل هذه المقاصد في المقاصد الخمس المعروفة أو الكليات الخمس التي جمعها وفصل في أحكامها وأدلتها الإمام الشاطب عليه رحمه الله وجعل أول هذه المقاصد وأعظمها مقصد حفظ الدين مقصد حفظ الدين ومكانة هذه الأحكام يوجد إلى مكانة المقاصد التي من أجلها شرعت فلما كان أول المقاصد وأعظم المقاصد هو حفظ الدين كانت أو كان كانت منزلة هذه الشعير العظيم من شعائر الإسلام من منزلة هذا المقصد العظيم الذي من أجله شرع الله تبارك وتعالى الجهاد على العباد. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. والهجرة مأخوذة من الهجر والهجر هو ترك الشيء إلى غيره في اللغة وفي الشرع الهجرة ترك بلد الكفر والانتقال منه إلى بلد الإسلام أو ترك بلد البدع والمعصية والانتقال إلى غيره من بلد السنة والضاعة الهجرة لا تكون هجرة لأن الهجرة عبادة من العبادات وقربة من القربات الهجرة لا تكون عكسية يعني من خرج من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر لا يقال هاجر لا يقال هاجر بالمعنى الشرعي ولا يقال أنه عمل هجرة لأن الهجرة تكون بالعكس من بلد الكفر إلى بلد الإسلام الهجرة طاعة امتتال لأمر الله جل وعلا أن يخرج العبد من المكان الذي لا يعبد فيه الله تبارك وتعالى أو المكان الذي لا يستطيع فيه العبد أن يظهر شعائر دينه وأن يقيم هذه الشعائر إلى البلد الذي يمكنه أن يقيم فيه هذه الشعائر والهجرة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أول ما أمر بأن يهاجروا إلى الحبشة وإن كان أهلها ليس بمسلمين إلا أن أنها أفضل البلاد بالنسبة لأهل الإسلام يمكنهم فيها أن يطبقوا أحكام دينهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معللا هذا للصحابة فإن فيها ملك لا يظلم عنده أحد ملك عادل وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمي عليه رحمة الله وهذا في الحقيقة أصل من القصول دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أن الله جل وعلا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ويمكن للدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة العدل أمر به الله تبارك وتعالى ويصف من صفاته جل وعلا لأجل هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يهاجروا إلى بلاد الحبشة وهاجر الصحابة إلى هذه البلاد الهجرتين الأولى والثانية ثم جاءت الهجرة الكبرى والعظمى الهجرة إلى المدينة النبوية إلى أرض الإسلام الأولى إلى أول لبنة للدولة الإسلامية هاجر أصحاب رسول الله وهاجر بعدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الصحابة يتتابعون في الهجرة والالتحاق بنبيهم صلى الله عليه وسلم حتى فتح مكة وفتح مكة كان في الثانية في الثانية آمنة للهجرة في الثانية للهجرة ووقع بين هجرة النبي وفتح مكة صلح الحديبية وفي صلح الحديبية كان النبي صلى الله عليه وسلم اتفق وتعاهد مع المشركين على أنه من هاجر إليه رده إليهم حتى نقض المشركون العهد بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. بعد فتح مكة فتحها الله تبارك وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام. لا هجرة بعد الفتح المقصود بالفتح هنا بالألف واللام التي هي للعهد يعني فتح مكة الفتح المعهود فتح مكة مكة خير البلاد عند الله وأحب البقاع إلى الله جل وعلا وهي أحب البقاع إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مولده وفيها نشأته وفيها نسبه وقبيلته هذه البلاد خرج منها رسول الله مهاجرا خرج منها رسول الله مهاجرا تركها وهي أحب البلاد لقلبه لما خرج والتفت إلى مكة نظر إليها نظرة الحزين المفارق لأرضه ووطنه لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت لولا أن قومك والبلد البلد لا يشرف بأرضه فحسب إنما شرفه بما يقام فيه أو يقام عليه البلد يكون بلد كفر وإن كان مكة وقد كانت كذلك ويكون بلد إسلام وإن كان من أبعد وأن البلاد يكون بلد إسلام لأنه تقام فيه شعائر هذا الدين مكة أمر الله عز وجل المسلمين من أن يخرجوا منها وأن يتركوها لأنها بلد كفر إلى بلد الإسلام المدينة فلما فتحها الله جل وعلا إنا فتحنا لك فتحاً مبينا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً لما فتحها الله تبارك وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح لما؟ لأن العل من الهجرة والسبب من الهجرة قزات والحكم يدور مع علته وجودا وعداما السبب هو كونها بلد كفر فتحها الله أصبحت بلد إسلام والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل حطم الأطنام التي كانت في البيت وأذيع الآذان في بيت الله الحرام وأقيمة الصلاة أقام فيها النبي عليه الصلاة, عليه الصلاة الصلوات فيها وأظهر الناس دينهم من كان مستضعفا في مكة وأعز الله جل وعلا الإسلام وأهله في هذا البلد وفر من فر من بقي على كفره وشركه بالله جل وعلا أعز الله عز وجل هذا البلد بعزه الإسلام لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة وليس معنى هذا تحريم مطلق الهجرة بعد فتح مكة إنما هي هجرة مقصودة هذه الهجرة أما الهجرة باقية إلى قيام الساعة بقاء الكفر والإسلام هجرة بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ما دام يوجد بلاد كفر وبلاد إسلام فالهجرة باقية فالهجرة باقية من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أو قال أهل العلم أو من بلاد البدع إلى بلاد الصنة من كان في بلد الدولة فيه لبجعة من البدع، بدعة الرفض مثلا أهله رافضة دينهم الرفض ولاؤهم وبراءهم على هذا الضلال وجب على أهل السنة أن يتركوا هذا البلد إلى بلاد السنة أن يهجروا بلد الرفض إلى بلاد السنة وهكذا وهكذا وهذا فيه في قولنا بسرعة الله سلم لا هجرة بعد الفتح فيه إشارة أن مكة لن تعود إلى الكفر أن مكة لن تعود إلى الكفر مرة أخرى قال هذا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله فيه بشارة أن هذا البلد الطيب الذي فتحه الله جل وعلا لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم لن يعود إلى الكفر لما لأنه لو عاد إلى الكفر لا ما جاء هذا النفي يعني نفي الهجرة منه وإن عاد هذا البلد إلى الكفر عاد الحكم كذلك إليه يعني إن عاد هذا البلد إلى الكفر كفر أهله عياذا بالله تبارك وتعالى تكون الهجرة واجبة على أهل هذا البلد منه إلى بلاد الإسلام الشاهد أنها بشارة لهذا البلد الطيب أنه لن يعود إلى الكفر مرة أخرى فيه فضيلة من فضائل الجهاد بالنية الطيبة بإخلاص لله جل وعلا وأنه ما من عمل وما من قرب من القرابات إنما يقبلها الله جل وعلا إذا صحت النية فيها أي في القربة وكانت خالطة لله جل وعلا ولكن جهاد ونية يعني حتى الإنسان وإن لم يقدر على الجهاد ولكن نوى الجهاد كما مر معنا في الحديث السابق حديث أبي غريرة أظن حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهل نيا الغزو عنده ولكن جهاد ونية يعني الجهاد ونيته باقي إلى قيام الساعة من فوائد هذا الحديث أولا فيه نسخ ثكم الهجرة من مكة إلى المدينة يعني بعد أن كان واجبا نسخ هذا الحكم أصبح محرما لا هجرة بعد الفتح النفي يفيد نهي النبيع السلام عن ذلك يعني لا هجرة بمعنى الهجرة الشرعية أن يخرج الإنسان من هذا البلد قاصدا الهجرة منه إلى بلد آخر أما أن ينتقل المسلم من بلد إلى بلد حتى وإن كانت مكة ينتقل من مكة إلى غيرها من البلاد والنبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة رجع إلى المدينة أو من كان من أهل مكة وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى المدينة أو إلى غيرها من البلاد فلا حرج في ذلك لأن هذا ليس بهجرة هذا استوطن بلدا ثم استوطن بلدا آخر وكلها بلاد الإسلام المقصود الهجرة بالمعنى الشرعي يعني يترك البلد الذي هو بلد كفر إلى غيره من بلدي من بلاد الإسلام طيب نسخوا توب الهجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة بعد فتح مكة فيه فيه بشارة أن مكة لا تعود إلى الكفر مرة أخرى وفيه ربما ممكن أدلة تدل على هذه البشارة من فيكم يعني يحاول أن يذكر لنا دليل او ادله في هذا الباب ها خلينا نشوف واحد اخر ارفعوا ايديكم لاه اللي عنده جواب نخير واحد منكم انت انت زيد انت الاخ هذا ما سمعناهش هذا ما ادريش كيفاش اي تدخلت لنا سعوديه واستعمار مش علاقة اخي مش هذا اولا سعوديه والاستعمار و... المهم محاولة مشكور على على المحاوله ولكن ما ما قصدت ها أحسن أنت لا بس. ما شاء الله طارك الله يعني في هذا الحديث من علامات الساعة الكبرى ظهور المسيح الدجال وفتنة المسيح الدجال العظيمة التي مبتلية البشرية بفتنة أعظم منها كما أخبر بذلك النبي عيسى السلام بل ما من نبي إلا حذر قومه المسيح الدجال لعظم شغه ولعظم فتنته على الناس ما من نبي إلا حذر قومه المسيحي حدد هذا الـ هذا الـ هذا الفتام العظيم يطوف بلاد الدنيا بأسرها ويعيث فيها فسادا ولا يمكن من دخول بلدين اثنين فقط مكة والمدينة لا يمكنه الله عز وجل منهما في هذا إشارة في هذا إشارة إلى أن هذا هذه البلاد تبقى محروصة محفوظة بحفظ الله وأنها فعلا حرز الإيمان وموطن الإسلام إلى قيمسها إلى قيمسها فكفيه فيه عنده واحد دليل اخر ما ما فيش ما عارش نكتفي ب... كيفش الاسم تاك الاخر يطا دليل اخر طيب من فوائد هذا الحديث كذلك ان الجهاد لا ينقطع الى قيام الساعة فيه كذلك فضل النية في الأعمال وأن النية تقوم مقام العمل فيه كذلك إشارة إلى حكمة من الحكم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أنه على الداعية إذا إذا نفى شيئا مما يحتاجه الناس في العادة عليه أن يفتح لهم ما يقابله من الخير أو من الطاع. قول النبي عليه السلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولكن جهاد. وهذا يحتاج إلى فقه وسعة علم. وليس بالضرورة أننا في كل نفي أو نهي نفتح ما يقابله يعني في الغالب إذا وجد هذا نفتح ما يقابله على الناس وهذا من فقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومن تمام التبشير الذي أمرنا به بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا من التيسير والتبشير لأنه في هذا الباب أنك تفتح لهم باب ما يقابل ما نهيت عنه من الخير سواء من هذا الباب أو من غيره من يذكر لنا مثال من الأمثلة في نص من النصوص الأخرى جاء فيه النهي عن شيء والأمر بما يقابله أو نفي شيء وإباحت ما يقابله في نصوص كثيرة يعني. من هذا القبيل لا هي بعد الفتح ولكن جهادوني <تصفيق> أحسن ما زال هذا ما أحسن ولكن هذا شو... هذا شوية مقلوب يعني ولكن في في نفس المعنى وجد عندهما هو لو كان في هذا الموضوع كان استدلالك بحديث أبي بكر كان أفضل أبو بكر تخل على عائشة وعندها جاريتان كما في الصحيح تغنيان جاء في الحديث بغناء بعاد فغضب لذلك أبو بكر قال بمزمار الشيطان في بيت رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإن اليومائي دعهما فإن اليومائي يعني النهي عن الغناء نهى أبو بكر عن الغناء وهو مصيف في ذلك هو مصيف في ذلك لأن الغناء محرم في الإسلام إلا أنه في مناسبات يباح فيها الغناء الغناء المباح الغناء المباح والناس لأجل هذا اختلفت فمنهم من فتح الباب على متراعين قال الغناء مباح الغناء مباح إذا كان الكلام فيه مباح إذا كان غناء مهج في أمور محرمة وكذا يجوز في بأي وقت جاوز الحد النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإن اليوم مائد يعني هذا مقيد قيده ما هو العيد العيد يدل على هذا أنهم كانوا في الجاهلية كان عندهم يومين يلعبون فيهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلكم الله خيرا منهما الأضحى والفطر. الأضحى والفطر ومن الناس من ربما مذهبه كمذهب أبي بكر قبضى أن يبين النبي عليه الصلاة الحكم أنه لا يجوز ولا ينبغي مطلقا لا في عيد ولا في غيره ولا في أعراس ولا في. هذا خطأ كذلك. وبعض الناس يشددون في هذا الباب. يشددون ويمنعون حتى في الأعراس. أنا شيد هذه كين هناك أنا شيد يعني. بالألحان تنشدها بعض ال ال. ناس صغار أو فتيات أو ما إلى ذلك في الأعراض هذه مش لا حرج فيها فحزن نحن نعتقد أنها من السنة أنها من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن, أن, أن, أن تغني أو أن تغني النساء في العرض سنة هذه السنة القصد منها إعلان النكاح إعلانه يكون ب الغناء والضرب ضرب الدف بعض الناس ربما يشدد في هذا الباب يشدد في هذا الباب ما يقول لك ما يجوز لا يجوز وليه ولا اش لا يجوز مرة واحد استلفنا هكذا عرس من الاعراس وجت هكذا ل... هذا النوع كاين بعض الاشرطه ولا ما ادري فيها بناس غارتوا غني غناء اسلامي يعني الحقيقه الا انه مثل ما قال لي واحد <تصفيق> ممن تشدد في هذا الموضوع وخالف قال قال نحن تعاوش به الغنات فكرني بالغنات تاع الهم تاع الهنوده قلت لك هذا كان يعني تبني على حكم لذا دراسك مازال مازال على موجة الهنوده تحرم ما اباح الله عز وجل قلت له هب النعناع على على لحن ولا ما المهدي تحرم أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح هذا يا رجل لحن الك... ال... بهذه الصفة أو بهذه الصفة المهم أنه غناء وانتهى الأمر المهم أنه غناء وانتهى الأمر الناس في بعض الأحيان يضيقون ويخالفون بهذا النصوص الصريحة واخذ يستازلوا أقوال قلت لي أخي ما تقول لي لا قول لا زيد ولا عمر يا أخي عندنا أحاديث نصوص الرد النصوص احنا عندك نص يدل على أنه الغناء الجائز هو إذا كان على اللحن كذا إذا كان على لحن الشعبي ولا على لحن المصري وما هوش على لحن الهندي أوه يا أخي ما ينبغي هذه السفطة هذه كلها وممكن الإنسان شيء في نفسه من البداية ما عدبوش قالها وما يقول ليش اللور لأنه هو قال قبل قبل مجيء أنت سألوني أهل البيت قلت لهم ما فيش حرج هذا الذي يعتقده أدين الله عز وجل فما ينبغي هذه الأمور يعني ينبغي أن نسير على هذا المنهج على هذا المنهج النبوي الاعتدال والوسطية التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام لا إقراط ولا تفريد طيب بعد هذا قال الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى وعن أبي موسى الأشعر رضي الله تعالى عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا الحديث العظيم الذي جاء في بيان مقصد الجهاد في سبيل الله نص في الباب أن الجهاد مقصده وغايته إعلاء كلمة الله قال من قاتل والناس يختلفون في أسباب قتاله، ولهذا تمام الحديث أن أعرابي جاء لي النبي عليه الصلاة والسلام يتأذوا، قال الرجل يقاتل للمخنم، قال والرجل يقاتل لي. الذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل من قاتل للمغنم هو في سبيل الله أو من قاتل للذكر هو في سبيل الله أو من قاتل لي يرى مكانه يعني يتباهى في قتاله فقال اختصر النبي عليه الصلاة والسلام هذا كله بهذه الجملة الجامعة المانعة وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم من كيفما اختلف الناس في الغاية من مقاتلته فإن من قاتل يعني منطوق الحديث من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا جواب الشرط فهو في سبيل الله مفهوم الشرط هذا من قاتل لغير هذه الغاية فهو ليس في سبيل الله يقاتل شجاعة بعض الناس يحب القتال يحب القتال وين يكون القتال أنا هنا ما هو لا ي... ما هو مستحضر الله في سبيل لا ولا إعلاء كلمة الله ولاهم يحزنون. ناس كان ناس في عنده شجاعة. مثل الإنسان عنده هواية من الهوايات. صح ولا لا؟ كان بعض الناس عنده هوايات. هواية صيد يحب يصيد ويغامر لي الصيد. يخرج بالليل ويخرج والبرد ويخرج كدا وي. يتعرض ربما المخاطر في مثل هذا الوقت والحالة ما يشملها والمشاكل يخرج ثاني صيد عادي عنده هواية صيد يصيد أرلم وما يكون الأرانب ولا يهدنه يصيده ويرح يمده هكذا عنده هواية فيها مخاطر ويعرض نفسه للمخاطر كذلك هذا الأمر بعض الناس ربما هكذا في نفسه لا يتأخر عن قتال أو مقاتلة ولكن نيته ولكن نيته ليست نية المطلوبة التي أرادها الله عز وجل آخر يقاتل ربما لأجل مغنم جعلها جعلها مكسب من المكاسب في روح الجهاد فيه مغانم خاصة إذا كان احتمال النصر كبير والبلد الذي الل سيهاجم غني ها راح بلد مليء بالخيرات يعني در حسابات أن المغانم ستكون وافرة يروح للمغنم واحد ثاني للذكر فقط حتى يذكر فلان كان كان مع مع الأوائل مع الأوائل في القائمة الأولى ها؟ مثل ما هذا يذكرنا بعض الأعمال أعمال بعض الجماعات جماعة التبليغ تعرفوا جماعة التبليغ ها؟ خروج في سبيلة تعرفهم من أنت معلش يعني سألت. عندكم كي نسألك عندكم اشتمام شفتهم كي كي نو دو يديروا البا تاع في الاخير واش يقولوا شفتو يقولوا شكون لي يخرج في سبيل الله ماشفتهمش الحمد لله انا شفتو يلا شكل يخرج في سبيل الله هي يرفعو ويبدو ويبداو يقولوا يسموه هما, هما كلهم مصطلحاتهم كلهم اعجاميه دواع الاعاده باكستان والهند اه يقولوا التشكيل يشكلوا الجماعة يعني يشكلوا جماعة خروج في تاب الله زيد بن محمد يكتبوه وانت فلان بن فلان يكتبوهم الجماعة اللي يخرجوا في تاب يعني هذا هذا يفتح باب من ابوب الشر على بعض الناس امام اصحابه يحب يظهر انه راح يخرج انا جمعت سانة وبعد يقسمه شكل يخرج سانة او اللي يخرج أربعة أشهر يخرج أربعين يوم يخرج أضعف الإيمان ثلاث أيام عندهم أضعف الإيمان ثلاث أيام ويبدأوا الناس يبدأوا ويبدأوا ويبدأوا سانة سانة ويبدأ يرغب فيهم يقول سانة وكذا ويجيب الآيات كلها دع الجهاد يسردها على هذا الخروج آيات الجهاد كلها انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله ويذكر الصحابة خرجوا تركوا الأولاد وكذا الصحابة خرجوا كما خرجوا هذ الباكستانين إن شاء الله العب والعافية فممكن من الناس من يشكر رفوق للذكر آه معاه ومغلق أولد حمد وقعت <تصفيق> قعت مع الثانا هو يوم آه يا ثانا هذا للذكر الثاني كذلك يقاتل ليرى مكانه مباهات فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله كلمة الله مقصود بها الإسلام دين الله جل وعد هي العليا هي العليا هي المهيمنة على الأديان كلها هذا فيه بيان للغاية من الجهاد في سبيل الله الجهاد في الإسلام ليس القفض منه الاستيلاء على خيرات الغير وليس القصد منه التوسع الجغرافي الجهاد في الإسلام القصد منه إعلاء كلمة الله أن يدين الخلق بدين الله تبارك وتعالى وهذا في الحقيقة من إعادة الأمور إلى نصابها لأن الله جل وعلا خالق الخلق الأرض أرضه والملك ملكه والخلق خلقه أول ما أنزل الله عز وجل آدم عليه السلام كان الحكم لله بدأت البشرية تتكاثر وتزداد وكل مرة تنحرف يرسل الله عز وجل نبي من الأنبياء حتى يدين الناس بدين الله جل وعلا حتى آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام أراد الله جل وعلا من بعثه له أن تعود الأمور إلى نصابها وأن يدين الناس بدين الله بدين الإسلام فقط يرجع الناس إلى عبادة الله جبارك وتعالى جئنا لنخرجكم ربع بن عامر رضي الله تعالى عنه لما دخل على رسطل من الذي جاء بكم قال قال جئنا لنخرجكم من جور الأديان لعدالة الإسلام من جور الأديان لعدالة الإسلام هذه هي الغاية من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى من فوائد هذا الحديث أن الناس يختلفون في في جهادهم بحسب نياتهم فيه أن الغاية أن الغاية من الجهاد إعلاء كلمة الله وهذا فيه دليل على أن العزة على أن العزة إنما تكون بالإسلام ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فيه كذلك الحث على إخلاص نية في الجهاز وبيان وبيان لأخر النية في الأعمال فيه ذكر الطبر عليه رحمة الله أن الجمهور على أن على أنه إذا ضم إلى غاية الجهاد مقصد من مقاصد الأخرى المباحة جاز ذلك يعني إذا كان المجاهد غاية إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى غاية إعلاء كلمة الله عز وجل وكان يريد مغنما مع هذا قالوا قالوا بجواز ذلك يعني الجمهور على جوازه مستدلين بما بما قال الله جل وعلا في حكم من الأحكام في الحج ليس لكم ليس عليكم جناحا تبتاجوا فضلا من ربكم قالوا ما دام أنه في الحج جاز للحاج أن يتاجر في حجه فاجاز كذلك للمجاهد أن يكون مع معنيته ومع قصده إعلاء كلمة الله جل وعلا الحصول على المغنم. ثم بعد هذا أورد الحافظ حديث. حديث نافع رضي الله تعالى أو رحمة الله جل وعلا عليه لأنه من تابعين نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنه من الأئمة أعلام أئمة التابعين وهذا الحديث على خلاف العادة اه ترقض ايه صح انا فقط عندي هذا الحديث وكتبته مع الحديث السابق طيب معليش بعد هذا الحديث على كل حال الحديث نافع او غيره انا القصد اني اقرا الحديث والكلام على فوائدي فوائده يحكامه الحق قادمه بحولي قال الحافظ عن عبد الله ابن السعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو رواه النسائي وصححه ابن حبان هذا حديث الحلقة القادمة بحمل الله جل وعلا والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه والله تبارك وتعالى وسبحانه وسبحانك اللهم وبحمدك شكر ولا اله الا انت